منتصر ومجاهد الشمس تميل نحو الغروب مسرعه كانها تستحث الليل المظلم على الوصول طائره مصريه مقاتله يقودها طيار طيار مصري اسمه منتصر ومعه زميله مجاهد تطير باقصى سرعه لها كانها في سباق مع الزمن لقد دمر العدو معظم ممرات الطائرات وتسييد الجو وحلت كارثه النكسه المدويه بمصر كان كل هم منتصر ومجاهد عندما حلّق بطائرتهما ان يلحق ان يلحق بالعدو ايت خسائر قبل ان يتمكن من بسط نفوذه على سيناء شاهد رتلا من مدرعات العدو دمره بالكامل تبعه عدد من الدبابات التي وجهت مدفعيتها صوب الطائرة اصابتها قذيفة اصيب مجاهد اصابة بالغة هبط بمظلته في احد وديان سيناء حاول منتصر الصمود بالطائرة التي اشتعلت ولم يكن أمامه مفر من الهبوط بمظلته فهبط بقرب مدخل كهف ورى منتصر مشهدا لم يفارقه طوال حياته مجموعة من الذئاب يقودها ذئب له غرة بيضاء على شكل قوس في جبهته تحيط بمجاهد غير القادر على المقاومه رفع الذئب رأسه الى اعلى فتوسطت قرص الشمس ثم خفض رأسه توقع منتصر ماذا حدث بعد ذلك لقد فتك الذئب ومجموعته بمجاهد وأرسل قرص الشمس آخر ضوء الليل معلن من قدوم ليل أسود كانت الليلة مساء الخامس من يونيو عام 1967 وستون. وبعدها راح منتصر في غيبوبة عميقة افاق منتصر من غيبوبته فوجد نفسه في خيمه يحيط به اربعه رجال من بدو سيناء تحدث اكبرهم قائلا حمد الحمد لله على سلامتك يا ولدي اخبرنا كيف وصلت الى هنا ومن انت حكى منتصر القصه كامله والدموع تملا عينيه عندما تذكر زميله زميله مجاهد قال الشيخ لا باس يا بني لقد احتلت اسرائيل سيناء كلها وعلينا ان ننتظر حتى نعد الترتيبات اللازمه لعودتك اقام منتصر بين البدو 10 اشهر كامله يرعى الغنم طوال النهار ويبيت في الخيمه ولم يكن يشغل باله الا امر واحد وهو ان يعود الى اهله باقصى ما يمكن كان منتصر يعاني من ازمه نفسيه حاده فكلما راى قرص الشمس الاحمر كان يملاه يقين بقرب عودته وكان يحزنه كذلك مشهد الذئب عندما رفع راسه نحو قرص الشمس ثم افترس زميله مجاهد